ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم بهذه الكلمات استقبل السيد المسيح عليه السلام دنيا وبهذه الكلمات بقي السيد المسيح جوهرة في قلوب المؤمنين الذين آمنوا به من أمته والذين آمنوا به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه القرآن الذي أنصف كل الأنبياء وأعطى كل نبي حقه فمع القرآن ومع السيد المسيح في ذكرى ميلاده حتى لا نخطئ فهم القرآن صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتفل العالم بميلاد المسيح فإن أمة القرآن تعظم هذا الرجل العظيم وتؤمن به وميلاد السيد المسيح عليه السلام ميلاد عجيب ونهاية السيد المسيح نهاية عجيبة ولولا أن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لولا أن القرآن ذكر لنا ميلاد المسيح وذكر لنا نهاية المسيح ما استطاعت عقولنا أن تؤمن ببداية المسيح وبنهاية المسيح السيدة مريم العذراء البتولي كرمها القرآن الكريم عندما بشرتها الملائكة وهي في أول حياتها يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين وظلت السيدة مريم ترعى المحراب الذي تعيش فيه في طهر وإيمان ويقفلها زوج خالتها نبي كريم هو زكريا عليه السلام إلى أن شاء الله أن ينفذ حكمته وأن يختار مريم الطاهرة لتنفيذ هذا الأمر فانتمدت من أهلها مكانا قصيا لقضاء حاجة من حوائجها فأرسل الله إليها روح جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا مريم الطاهرة في مكان خلوتها طع أمنها رجلا سويا تفزع مريم وتقول له ولا تملك إلا أن تستعيد بالله من وتقول له أعوذ بالرحمن من إن كنت تقيا فابتعد عني واخشى الله الذي إن ذكر على الجبال تصدعت الجبال أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فابتعد عني قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية وهنا تنظر مريم بنظرة البشر أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية لكن الملاك يخبرها أن المسألة ليست مسألة المناقشة العقلية والأسباب والمسببات كذلك قال ربك وما دام رب العالمين قال فإن الله يقول للشيء كن فيكون كل فيقوم كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان وعدا مقضية أمرا مقضية من حكمة في هذه الولادة الغريبة الحكمة منها أن عقول الناس فالطريقة الحمل العادي الذي يتكرر في كل يوم ألفتها حتى أصبحت الناس تنظر للمسألة على أنها مزرعة بذور تلقى وأرحام تدفع وليس لله يد في مسألة الحمل وفي مسألة الولادة تناسى الناس يد الله سبحانه في هذه المسألة فأراد الله سبحانه أن يشعر الناس أن مسألة الحمل ومسألة الولادة لا تخلو من يد الله ولا من قدرة الله لأن الذي يرعى الجميل في بطن أمه ويرعى أمه عند الولادة ويرعى جميعا هو الله والله سبحانه يستطيع أن يفعل ما يشاء إذا أرادت نجعله آية للناس وحملت مريم عليها السلام بحملها من غير رجل ومن غير الطريقة التي ألفها الناس وهنا أقف هنا أقف لأن حمل مريم بهذه الطريقة جعل الناس ينقسم إلى قسمين متباعدين وإلى وسط عاقل كريم القسم الأول اليهود تهم مريم في شرفها. واتهم عيسى عليه السلام في نسبه. القسم الصالح قالها عيسى. لأن واستدل على انورية عيسى بانه ولد من غير اب. حتى قال لي مناظري في مناظرة طويلة دارت بيني وبينه في احدى قطارات القاهة. ان الله هو اب لعيسى. لأن عيسى ليس له أب فالله هو أبو عد ذلك سكت وقلت له إذا كان الله هو أبو عيسى لأن عيسى ليس له أب فهل معنى ذلك أن الله هو أم حواء لأن حواء ليس لها أم زكت إن الله الذي خلق عيسى عليه السلام بلا أب خلق حواء بلا أم بلا أم وسأل التاريخ وسأل التاريخ والله الذي خلق عيسى بلا أب وخلق حواء بلا أم خلق آدم عليه السلام بلا أبن وأم من أجل ذلك قال القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فيكون ولأمر ما نجد أن القرآن الكريم في موضعين إذا أراد أن يتكلم عن حمل مريم وعن ولادة السيد المسيح عليه السلام يقدم لهذا الحديث او لهذه القصة بقصة زكريا عليه السلام وبحمل امرأته العاقر من سيدنا يحيى السر في هذا ان زكريا عليه السلام اصابه الكبر وقد استمعتم إلى الآيات الكريمات من قرئنا ذكر رحمة ربك عده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني إذا وصل الوهم والضعف إلى العظم والعظم أقوى شيء في جسم الإنسان فمعما ذلك أن كل الجسم قد أصابه الوهم وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت المواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا كانت امرأتي عاقرا وأنا في شبابي وهي في شبابها فكيف بها اليوم وقد أصبحت شيخا وأصبحت مثلي ف ومع ذلك لا يأس من أمرك فهب لي من لدنك ولي ويتضح أمر المناقشة أكثر في إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته السيدة سارة فإبراهيم الخليل قضى عمره مع زوجته ولم ينجب منها ثم جاءت بشارة السماء بالولد العليم وأنتم تعرفون أن إبراهيم بشر بولدين بشر بولد حليم هو سيدنا إسماعيل وبشر بولد عليم هو سيدنا إسحاق وسبق أن خطبت خطبة كاملة عن الولد العليم والولد الحليم والأمة العليمه والأمة الحليمة وماذا يجب على الأمة الحليمة حتى تقاتل الأمة العليمة وتؤلي حق الله فيها سبق أن تكلمت في هذا الموضوع عندما تلقت امرأة ابراهيم عليه السلام الخبر صقت وجهها وقالت عجوز عقيم من الصعب على المرأة تصف نفسها بأنها عجوز من الصعب وإذا بلغت أمك من السن ما بلغت سألها عن سنها سألها عن سنها أنتم تعرفون حالة المرأة النفسية عندما تتكلم عن سنها ولذلك أعرف أن بعض المحكمات العالمية يسأل المرأة ما اسمك تقول فلانا كم عمرك تقول كذا سنة ثم بعد أن تخبر عن سنها تقسم بالله العظيم أنها ستقول الحق يسألوها أو تقسم بعد أن تخبر عن سنها فمن الصعب على مرأة أن تقول إنني عجوز ولكن إذا تطرفت المرأة في السن يمكن أن تصف نفسها بأنها عجوز لأن كل الشواهد تشهد بذلك فعندما جاءتها البشرة سكت وجهها وقالت عجوز والعجوز لا تحمر لأن المرأة إن بلغت سن اليأس انقطع فيها تكوين البويبة واصبحت لا تحمل رحمة من الله بها واشفقا عليها قالت عجوز سولة هي في شبابها كانت عقيم فجمعت امرين قالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك الذي استطاع ان يجعل امرأة ابراهيم وهي عجوز عقيم انتهى دور البويضات فيها والحمل فيها تلد بولدها إسحاق من غير بويضة في العرف الطبي هو الذي استطاع أن يجعل مريم العذراء تلد بولدها عيسى عليه السلام من غير رجل كل فعل نريد فعله نبذل الجهد في تنفيذه فأنت إذا أردت أن تبني بيتا تبذل الجهد في تنفيذه. اذا اردنا ان تبني مصنعا تبذل الجهد في تنفيذه. ارادة الناس. وفعل الناس يحتاج الى جهد في التنفيذ. ولكن ارادة الله وفعل الله اذا اراد ان يفعل شيئا فان المسألة لا تأخذ اكثر من اصدار الارر. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فيكون وجاء السيد المسيح إلى الدنيا رحمة وحبا وسلاما سلام على السيد المسيح يوم ولد وسلام عليه يوم يموت وسلام عليه يوم يبعث حيه وإلى أن لقي السيد المسيح ربه وانتهت حياته على الأرض بأي طريقة إلى هذا اليوم والديانة المسيحية تؤمن بأن الله واحد وبأن السيد المسيح نبي إلى أن انتهت حيات السيد المسيح على الأرض على الأرض والديانة ديانة التوحيد وعندما جاء رجل كما تروي الأناجيل عندما جاء رجل إلى السيد المسيح عليه السلام وقال له أيها المعلم الصالح قال السيد المسيح تدعونني معلما وصالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله هذه كلمة السيد المسيح التي ترويها الأناجيل الله واحد وأنت وأنت يقول السيد المسيح عليه السلام في الأناجيل كما طره الأناجيل رجل جاء إلى السيد المسيح وقال له يا مسيح أريد أن أخدمك أن أعيش في خدمتك فقال السيد المسيح إن ابن الإنسان جاء ليخدم لا ليخدم لا ليخدم حقائق أيضا إذن الله واحد والسيد المسيح أطلق على نفسه ابن الإنسان الآن الثالث مسألة النبوة أيضا ذكرت الأناجيل الأربعة في خمس مواطن منها أن السيد المسيح نبي فعندما رد السيد المسيح بصر الرجل الأعلى سألت الجموع كما يقول الإنجيل سألت الجموع الرجل الأعلى ماذا تقول في الرجل الذي رد لك بصرك هو نبي، وذكرت نبوة السيد المسيح عليه السلام في خمس مواطن في الاناجيل في خمس مواطن في الأنجيل. اذا لقي السيد المسيح ربه وعقيدة الناس يومها ان الله واحد وان السيد المسيح عليه السلام هو عبد الله ونبيه الا أن ترجمة الانجيل ترجمة الانجيل من لغة الى لغة وجد المترجم أن كلمة عبد الله عبدا. الله ستجعل السيد المسيح واتباع السيد المسيح عبدا من العبيد من العبيد لأن اللغة التي ترجم إليها كانت تجمع كلمة عبد على عبيد بخلاف لغتكم العظيمة أعظم اللغات والحمد لله اللغة العربية في جمالها ومشتقاتها لأنها تجمع عبد على عبيد وتجمع عبد على عباد عباد فإذا عرضنا التحقير جمعنا عبد على عبيد وإذا عرضنا التكريم جمعنا عبد على عباد والقرآن يقول هذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء ويقول في مسألة الانتقال وما ربك بظلام للعبيد ففي مقام الرضا عباد والتكريم عباد وفي مقام الغضب والتحقير عبيد لما أرادوا نقل الإنجيل من اللغة الأولى إلى لغة الترجمة وجدوا أن عبد تجمع على عبيد فكرموا هذه الكلمة فاستبدلوا مكانها كلمة ابن ابن يعني يعيش في كنف الله وفي رعاية الله وهي الكلمة التي نقابلها في لغتنا الجميلة بكلمة عيل من عيال الله ورب العالمين يقول في الحديث القدسي الأغنياء كلائي والفقراء عيالي أي يعيشون في معونتي وفي رعايتي على أي هذه القضايا لسنا بصدد تدريسها الآن لكن بصدد أن أقول لكم أن السيد المسيح عليه السلام نتيجة دراسات الطويلة للأناجين الأربعة وجدت عظمة القرآن عظمة القرآن التي سجلها في كلمات ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أذكر أما أحد الشباب في يوم جاء يريد أن يستدل على ألوهية السيد المسيح وفي حوار البنت الاسبانية وفي غيرها من مما يدور في بيتي ويدور معي وقال ان اعظم دليل على الهية السيد المسيح انه أحيى الموتى. احيى الموتى واحياء الموتى مسألة من تخصص الله فاذا احيى المسيح الموتى فاما ان يكون الها واما ان يكون على الاقل ابن للاله وساعتها قلت له في هدوء كشأني والحمد لله في معظم المناقشات إلا مناقشات الطلاق مناقشات الطلاق تكلف أعصابي قلت له في هدوء السيد المسيح أحيا ميتا والقرآن اعترف بهذا هذا صحيح ولكن من أعرف أن موسى عليه السلام أحيا مقتولا مقتولا وإذ قتلتم نفسا فذرتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموت فأحيا الله على يد السيد المسيح ميت وأحيا الله على يد موسى مقتول فأي الأمرين أصعب في التصور البشري إحياء الميت أو إحياء المقتول؟ الناحياء المقتول في التصور البشري أصعب أصعب أما في الحقيقة الإلهية فالأمر كما قال القرآن الكريم الله يقول للشيء كن فيكون هذه بعض خواطري عن الميلاد العجيب وعن ذكرى السيد المسيح التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها والحمد لله إماما سليما صحيحا في عهد آآ الصلاطين والدولة العثمانية حادثةٌ طريفة اروها لكم. حدثة مناظرة بين رجال الدين الثلاثة. ما تجوز في كلمة رجال الدين. قال اليهود نحن اصحاب الجنة. وقال النصارى نحن اصحاب الجنة. وقال المسلمون مرج الله ان نكون من أصحاب الجنة ووصل الأمر إلى الحاكم يومها وجمع الثلاثة وقال لليهود لماذا تدعون أنكم أولى بالجنة قالوا لأننا آمنا بالكليم بالكليم موسى عليه السلام وسأل النصارى ما رأيكم في هذا الكلام قالوا هم آمنوا بالكليم وكفروا بعيسى أما نحن فأمنا بالكليم وأمنا بعيسى فننال أجر النبيين عند ذلك قال شيخ المسلمين إن الله شيخ المسلمين إن الله أتم علينا نعمتنا لأننا آمنا بموسى وأمنا بعيسى وأمنا بمحمد ولم نكفر بنا فبشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دع الله داعما لطاعته بأكرم الرسل كل سادة الأمم. ذكروا هذا الميلاد العظيم بشيء قراء الشباب في الصحف هذه الأيام. وكعادة الشباب اذا سمعوا خبرا علميا او قرأوا خبرا في صحيفة يفزعوا هذا الامر الذي جاءتني عديد من الرسائل وانا لا املك ان اجيب على كل شخص في بيته مسألة حمل الرجال حمل الرجال صحفي خبر علمي عن راجل امريكي يقول الرجل الذي نشر الاستاذ او الدكتور او البروفيسور قال من الناحية النظرية ارجو ان تستوعبوا المسألة من الناحية النظرية يمكن للرجل ان يحمل فيحمل هو سنة وامرأته سنة فيخفف عن النساء آلام الولادة ما هزيه المهازل ما هزيه المهازل ثم رجع هذا العالم يشرح وجهة نظره في هذا يقول إن بعض الحمل يتكون خارج الرحم فمسألة حمل الرجال من هذا الطراز أي كلام من هذا أي كلام هل درس هذا الكاتب أو البروفيسور هل درس المقومات النفسية والمقومات الفسيولوجية لجسم المرأة في أيام الولادة وفي أيام الحمل؟ إن الله سبحانه قال آية في القرآن: إما كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. فالمولود او الجنين عندما يتكون في بطن الام وتقترب ايام الولادة فان الجسم يعلن حالة الطوارئ مئة في المئة كما تفعل الدول المتحضرة ان ارادت او عزمت على الدخول في معركة اعلان حالة الطوارئ مئة في المئة لماذا لماذا يقول الجسم لأن المولود أوشك أن يخرج وعند خروجه سيحدث نزع للمشيمة فيسبب جرح هذا الجرح قد يسبب نزيف هذا النزيف قد يقتل الأم إذا على الجسم أن يستعد قبل الولادة بكل الاحتمالات حتى ينقذ الأم المسكينة. من النزيف ماذا يحدث تصدر اشارة اولا الى الجهة التي تمون الجسم بالدم وتقول لها ان الله يخبرك انه سيحدث نزيف بعد شهر ابدأي واستعدي بكميات دم زائدة فاذا حدث النزيف عند الولادة لا نعلن في التلفزيون اننا بحاجة الى دم من الغارج ونكتفي بالدم الاحتياطي الموجود داخل الجسم. ويبدأ الجسم يعد كميات كبيرة من كريات الدم الحمراء استعدادا للنزيف الذي قد يحدث بعد شهر او اكثر من قسم كميات دم قد يكون النزيف اكبر منها ماذا نفعل يا رب ماذا نفعل يفضل رب العالمين اشارة الى منطقة في الجسد يقول لها استعدي بمدة ليفين احتياطا فاذا حدث نزيف فعليك ان تخثر الدم حتى لا تموت المسكينة وهي تضع طفلها فيبدأ الجسم يستعد داخلية حسب قانون الاكتفاء الذاتي فيه ويعد مادة الليفين التي تكثر الدم اذا اصيبه بجرح نمر الثلاثة قد تنت المرأة اذا كانت غنية ميسورة في غرفة معقمة او في غرفة المستشفى المعقمة ويدخل عليها طبيب معقم بادوات جراحية معقم. ولكن قد تلد المرأة أيضا في الريف في غرفة لا تدخلها شمس ولا يدخلها هوا وبها الفيران أكثر من الأحيان فماذا يفعل الجسم تصدر إشارة تصدر إشارة من لدن رب العالمين إلى منطقة معينة في الجسم إن قد يحدث غز من الجراثيم قاتلة عند الولادة فعلى الجسم ان يستعد بقوات المدومية يحطوها فاذا جاءت الجراثيم من خارج الجسم ودخلت يدافع الجسم فيعد الجسم اكبر كمية من كرات الدم البيضاء استعدادا كاملا فاذا ولدت المرأة في غرفة لا تدخلها الشمس لا يصيبها مرض ولا تموت فهل حضرة البروفيسير الذي فكر في هذه المسألة فكر في كل هذه القضايا أم هي مثائل يقفض بها الشهرة الشهرة ولا أحدثكم عما يحدث من تغيير عند الولادة عند الولادة ماذا يحدث من تغيير ثم لا أحدثكم عن السد عن السد فإذا استطاع البروفيسير أن يكون الجنين في بطن الرجل كما يقول فهل إن شاء الله سيكلف نفسه أن يزرع له سديين يجودان باللبن البارد في الصيف وباللبن الحار في الشتاء ويعطوه الجنين المقدار الغذائي الذي يتفق مع حاجة جسده في الأيام الأولى يعطيه ماء فقط بعد ذلك نص في المية غزاء واحد إن ربع في المية غزاء واحد في المية غزاء كلما كبرت حاجة الجميل كبر معها عطاء السدي ومن يرضع ثدي أمه يقيه كثيرا من الأمراض الفاتكة بالأطفال فهل حضرة البروفيسير سيعد صيدليات لتنظيم الغزاء ويغرس السديين أم هي المسألة مسألة تهريج تهريج والناس يسعهم الهزل إن الجد يا شباب اطمئن لم يحدث في يوم من الأيام أن تختلف حقيقة علمية مع آية قرآنية لكن الشيطان يوم طرد قال لله رب العالمين ولا أمر فلا يغيرون خلق الله خلق الله خلق الله من هذا المنطلق يحاولون تغيير خلق الله ونحن لا نفزع لأننا آمنا بالله ربًا وبمحمد النبيًا وبكل الأنبياء على الطريق فدع الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته وسار في طريقه إلى يوم الدين أيها الإخوة وأرجو أن يسمع الأخوات هذا الأمر منذ عامين وكنت أدرس في دورة تحفيظ القرآن الكريم للبنات ولي البنات الصغار كان عدد البنات عندي يومها حوالي 250 بنت يحفظنا القرآن من الأطفال ومن الكبار وفي يوم ذهبت لأدرس فوجدت عدد البنات قرابة 30 بنت من الصغار تسألت في اليوم الثاني أيضا وجدت عدد البنات حوالي 25 بنت ما سألت عن السبب فعرفت الآتي أتدرون ماذا حدث فخفض نسبة البنات من 250 إلى 30 بنت أحد الناس عفوا الله عنه اتصل ببنات صغار وقال لهم بالأمس خطفت بنت صغيرة من جامع البنيه، وأنا أخاف إن أتيتم لتحفظوا القرآن أن يصيبكم ما أصابه. رد فعل هذه الأشاعة انخفض عدد البنات الصغار التي يحفظنا القرآن من 250 إلى 30 بنت والحمد لله وفقت مرة ثانية في إعادة طمأنينة الناس وتبشرهم وإن المسألة قالها شخص إما كاذب وإما حاقد وإما مجنون ولا أصل لها واطمأن الناس والحمد لله وبدأوا يدرسون نفس هذا الأسلوب الرخيص يتكرر دائما تخويف الناس من القرآن أو من دورات تحفيز القرآن الكريم ومن الدروس هذا أسلوب رخيص أعلنها وأنا على ثقة أسلوب رخيص لبعض الحاقدين الحاقد قد يكون حاقد عليا شخصيا أو يكون حاقد على القرآن أو يكون حاقد على أي شيء من أجل ذلك أطمئنكم وكل ثقة أنكم إن صليتم في أي مسجد ففيتم عنينة وإن حفظتم القرآن ففيتم عنينة وإن درستم التفسير ففيتم عنينة اطمئنوا يا شباب نحن والحمد لله في بلد والله أقولها بكل ثقة في بلد آمن والحمد لله من حقنا أن ندرس القرآن ست سنوات ندرس من حقنا أن نشرح من حقنا أن نفسر من حقنا أن نعلم الناس الخير ونحن والحمد لله في الست سنوات في طمأنينة لم يمسسنا أي شيء يكدر صفوانا والحمد لله أقول هذا لتردوا على هؤلاء الذين بالأمس خوفوا الأطفال من حفظ القرآن واليوم يريدون تخويف الكبار وقد علمت والحمد لله والله يا إخوة علمت خبرا شرح صدري شرح صدري علمت ان وزارة الاوقاف العراقية مشكورة وشكر الله لكل مجاهد من اجل القرآن فعلا تقيم جمعيات محافظة على القرآن الكريم في بعض الاقطار العربية وغير العربية من بلاد افريقيا وفي تونس بالذات وزارة الاوقاف العراقية تقيم جمعيات تحفيز قرآن كريم على نفقتها في بعض البلاد العربية واخص من هذه البلاد العربية تونس يا إخوة اطمئنوا اطمئنوا احفظوا القرآن ادرسوا تفسير القرآن تمتعوا بنعمة الله على هذه الأمة وهي القرآن ولا أظنكم بعد ذلك إلا ستكونوا أقوياء في رد أي أشاعات تخوف الناس من حفظ القرآن يفعلها بعض الحنقة أو الحاقدين علي شخصيا أو على المسجد أو على القرآن أرجو أن يكون هذا الكلام من الوضوح بحيث لا نخطئه إن شاء الله أما اليوم فالحمد لله ظهر الكتاب الذي وعدتكم به حتى لا نخطئ فهم القرآن وبه 13 بحثا يعلم الله على قدر طاقتي ضمنتهم ما أستطيع من حلول للقضايا التي يخطئ الشباب فهمها من القرآن الكريم أقول هذا وأدعو الله وتدعو الله معي أن يجعل هذا العمل نافعا للمسلمين خالصا لوجيه الكريم وأن يرزقنا القوة على الصهر لمزيد من كتابات تفيد الإسلام وتفيد المسلمين إن ربنا على ما يشاء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إن نسألك أن تجعل هذا البلد ثخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وادفع عنه كيد أعدائه إنك يا ربنا على ما تشاء قدير كما أسألك يا رب أن تمطر سحائب رحمتك على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يعمل فيه مجاهدا من أجل لا إله إلا الله ومن أجل القرآن إن ربنا على ما يشاء قدير اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبه يرضى عنكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله